أهل مِنَ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ شده واستغى آتيناه عكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَنَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِهِ فَاسْتَغَافَ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قال هذا من عمل الشيطان ان انه اتم اريد مبين قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر لي فانه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجنيين فأصبح في المدينة خائفا يتربع فإذا لبثن صرع بالأمس يستصريخ قال له موسى إنك لغير مبين فلما شَبِّلَ بِهُمْ عَدُوَّ اللَّهِ مَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسَ رَبِّكَ الَّذِي أَنْتَ مَعَهُ أَن تُرِيدَ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَرَزٌ فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدَ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقم قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السمين ولما ورد ماء مدين وجد عليهم ممة من الناس يسخون ووجد من دونهم امرأتين تجودان قال ما خضبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزرت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك أن يجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخاف نجمت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أنك حك إحت ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجاج فَإِنْ أَتَمَنَّى عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشْقَى عَلَيْكُمْ سَتَجِدُنِي إِنَّ شَأْنَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ دَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قطى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطول نارا قال لأهلهم كثور أَسْنَرَ الْعَلِيَاتِ كُمْ مِنْهَا بِخَضَرٍ أَوْ جَذْبَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَكُمْ تَصْحَرُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودٍ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقَاءِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيَّامُ أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واغن إليك جناحك من الرحب فذلك برهانا من ربك إلى فرعون ومدعين إنهم كانوا قوما فاسقين قال ربهم وقتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصع مني لسانا فأرسله معي لدعي يصدقني إني أخاف أن يكذبون قَالَ سَنَشُدُّ عَرْدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَدُ لَكُمَا سُرْضَانًا فَلَا يَصِنُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَ الْغَالِبُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَنْ وما تنعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالردى من عنده ومن تكون له عاقبة إنه لا يفرح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملو ما علمت لكم من إله غيري فأوقذني يا هامان على الطين فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله نوسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبرت وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ كِتَابًا مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وما بجانب الغرب إذ قوينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن نرى أنشأنا قرونا فتقامل عليهم العمر وما كنت فابيا في أهل مدينة تتلو عليهم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 قبلك لعلهم يتذكرون، ولولا أن تصيبهم نصيبة بما قدمت أيديهم، فيقولون ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون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 فأتوا بكتاب من عند الله وأهدا منهما أتبعوا إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أغل من, من تبعى <تصفيق> بحيري هدى من الله إن الله